وَلَقدَدْ زًَاَّ السَّم أَدُّن يَ بِمَصَابِي حَوَجَعَنهَا رجُمَ للِشَّيطين وَعْتَدنَا لَهُم عذاابَ السَّعيد وَلَِّذينَ كَخَرُوا بِرَبّهِم مذاابُ جَهنَّ مَ اِذَا الْقُفِئَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأتكم نذير قالوا بَلَا قَدجَ أَناَالَذيرُ فَكَذذَّبنَا وَقُلناَا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِن شَيْيد فَكَذَّبْنَا وَقُلنا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِ شَيْئٍ إِ آتُم إِلَّا فِي ظَلَالٍِ كَبير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 أفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لكم السمع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 وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أَهْلَكَنِيَ الله ومن مبين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 فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون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 وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كََذَمَا لِوَبَنين إِذَا تُتْنا عَلَيْهِ آياتُنَا قَالَ أَسَطير الأوَّلين سَنَسِمُهُ على الْخُرطُم إِا بَلَنَاهُم كَمَ بَلَونَا أَصْحابَ الْ الجَنَّةِ إِذْ أَقُسَمُ ل يَصْرمَُّهَا مُصِفين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 مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي دَائِمٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يكتبون.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 ما وَمَا وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وَالْمَلَكُ على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ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 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن الرَّحْمَٰنِ الْعَلِيمِ وَلَْ تَقَوَّْلَ لَْنَا بَعضَ الْ الأأَقَوين لخَذْنَا مِنْه بالِاليمين ثَُّ لَ قَطَعْنَا الوتين فَمَا مِنْكُم مِن حَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ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 يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى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 ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن آذِنْ لِقَوْمِكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرَ وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِئُوا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا